ملامح من أضاع الأقليات الإسلامية في أزائن من العالم المعاصر واحد الأقليات الإسلامية في أوروبا في العصر الحديث هاجر عدد من المسلمين إلى القرةة الأوروبية وذلك لغاض شتى للدراسة والتجارة والعمل واستقر هؤلاء في بلاد مختلفة من القارة الأوروبية وقد احتفظ كثير من هؤلاء المهاجرين بجنسيات البلاد التي وفدوا منها وفي بعض البلاد الأوروبية كألمانيا وبلجيكا وفرنسا نجد أن عددا كبيراً من المهاجرين المسلمين يعملون عمالاً في المصانع وغيرها من المجالات ومن أهم مظاهر حياة هذه الأقليات المسلمة إقامة المؤسسات والهيئات التي تنظم حياتهم وتتضح هذه الصورة بصفة خاصة في بلاد غرب أوروبا كإنجلترا وفرنسا وبلجيكا ذلك أن المسلمين هناك أقاموا عددا من المساجد كما أسسوا المراكز الثقافية كالمركز الثقافي الإسلامي في لندن ومركز بروكسل الإسلامي كذلك أقاموا عددا من الجمعيات التي تعنى بشؤونهم الاجتماعية والثقافية ومن أبرز مظاهر الحياة الثقافية إصدار الصحف وإقامة الندوات والمؤتمرات وتتلقى هذه المؤسسات دعماً مالياً من بعض البلاد الإسلامية 2- الولايات المتحدة الأمريكية دخل الإسلام إلى أمريكا الشمالية في أول القرن العشرين تقريبا وإن كانت هناك آراء تشير إلى هجرة سابقة للمسلمين وقد هاجر في بداية الأمر قليل من المسلمين كان هدفهم كسب العيش ولم يكن هؤلاء في درجة من الثقافة والعلم تمكنهم من التأثير على المجتمع الذي وفدوا إليه ومن ناحية أخرى عاش هؤلاء المهاجرون متفرقين دون أن تكون لهم هيئات أو مؤسسات تجمع شملهم ولقد ضمت تلك الهجرة عددا من مسلمي يغسلافيا سابقا الذين فروا بدينهم بعد أن خضعت بلادهم للحكم الشيوعي الذي أخذ في اضطهاد المسلمين إلى جانب الهجرة كوسيلة لدخول الإسلام إلى أمريكا الشمالية فإن هناك من المسلمين من اكتسب الجنسية الأمريكية بالمولد كذلك اعتنق الإسلام بعض الأفراد الذين هم من أصل الأمريكي وقد أسلم هؤلاء على يد بعض المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة من ناحية أخرى فقد اعتنق الإسلام عدد لا يستهان به من ابناء البلد واتسع نشاطهم الإسلامي في السنوات القليلة الماضية حيث أسسوا عدداً من المساجد وأقاموا الهيئات التي تنظم نشاطهم الإسلامي ويتمثل نشاط المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة المساجد والمؤسسات التي تنظم ذلك النشاط ومن أهم هذه المنظمات اتحاد الطلبة المسلمين يوجد المركز الرئيسي لهذا الاتحاد في ولاية إنديانا ولهذا الاتحاد فروع في معظم الولايات وبمساعدة هذا الاتحاد قمت اتحادات للمسلمين في مجالات علمية ومهانية كاتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين واتحاد العلماء والمهندسين المسلمين واتحاد الأطباء المسلمين وبالإضافة إلى ذلك فقد قام الاتحاد بجهد كبير يتمثل في إقامة المساجد والمراكز الإسلامية والجمعيات وينظم الاتحاد مؤتمرات وندوات تتناول قضايا إسلامية أساسية ثلاثة الأقليات المسلمة في كندا يعيش في كندا عدد كبير من المسلمين وقد أقاموا أيضا هيئات تنظم نشاطهم الثقافية والاجتماعي كما يعنى المسلمون هنا بإقامة علاقات مع إخوانهم المسلمين في شتى أنحاء العالم